سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام إلزمهما فإن الجنة تحت أرجنهما من, من حقوق الوالدين وأيضا يدخل في هذا إذا كان الوالد او الوالدة مبتلين ببدعة من البدعة أو كذلك مبتلين بمعصية من المعاصي مبتلين بمعصية من المعاصي فإن الواجب على الابن أن ينصح لهما لكن كثير من من الشباب اذا وفقه الله للاستقامه لا يحسن الطريقه المناسبه التي ينصح فيها والديه وربما جاء اليهما بصوت مرتفع وبكلام عال وبرفع صوت على الوالدين وبكلام لا يناسب في مقامهما فتزيد حالهما نفرة وعدم إقبال على ما يدعوهما إليه، ولهذا مطلوب من الابن أن ينصح لهما، لكن بالرفق وباللين وباختيار الأسلوب المناسب، وأن يعرف أيضا حال الوالدين وما هي الطريقة المناسبة التي يعرف على والديه من خلاله النصيحة. وليس شرطا أن تبين لهم الأمر بلسانك يعني قد تكون الطريقة أن تطلب منه أن يشرح لك حديثا والحديث فائده للوالد مثلا يأتي يقول يا والد سمعت اليوم هذا الحديث لكنني ما فهمت معناه أريد أن توضح لي معنى الحديث أو بأي طريقة مناسبة لا يكون فيها ف... اغضاب للوالدين او رفع صوت على الوالدين او كلام باسلوب في ترفع على الوالدين او نحو ذلك كل ذلك لا يليق وكله يتنافى مع المصاحبه بالمعروف وايضا في ظهر الغيب يجتهد لهما بالدعاء ولا يقنط الابن اذا كان والده كبير سن ولا يأتيه الشيطان ويقول هذا مضت حياته على هذا الأمر ولا يستجيب قد يكتب الله له هداية على يديك ولو كان ذا عمر كبير وأذكر في هذا المجلس ذكر لنا أحد طلاب العلم من من أمريكا طالب علم في الجامعة الإسلامية ذكر لنا خبر جدته يقول ان كنا ندعو جدتنا إلى الإسلام كثيرا وما كانت تستجيب وعمرها تجاوزت تسعين ونحن ندعوها إلى الإسلام وكانت لا تستجيب ولا تقبل يقول ثم شرح الله تبارك وتعالى صدرها الإسلام وأسلمت وماتت بعد إسلامها بثلاثة أيام تسعين سنة وأكثر على الكفر بالله وثلاثة أيام حضها من الإسلام والعبرة بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم أكثر من تسعين سنة كافرة بالله العظيم وثلاثة أيام مسلمة وماتت على على الإسلام وهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا دراء فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها وشبيههم بهذه القصه القصه التي اوردها الامام ابن كثير وجود اسنادها في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ذكر قصة رجل أتى يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلقيا وكان الرجل على ناقته والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الأرض فقال للنبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدين فشرح له الدين قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فقال الرجل وهو على ناقته قال أقررت قال هذه الكلمة أقررت فساخت يد ناقته في حفرة جرذان فسقط من ناقته على عنقه فمات حياته كلها على الكفر وحظه من الإسلام أقررت فقط فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى صاحبكم قوموا إلى صاحبكم وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أردتم أن تروا الذي عمل قليلا وأجر كثيرا فهذا منهم وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الملائكة تدس الفاكهة في ذيه وهذا كل أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية فقد يكون حظ الإنسان من الإسلام قد يكون حظه من الإسلام لحظات قليلة وقد ذكر لي رجل في زماننا هذا في إحدى الدول الأسيوية متخصص في دعوة المرضى إلى الإسلام يمر على المرضى في أسرتهم من الكفار ويعرض عليهم الإسلام ويبين لهم محاسن الإسلام وأسلم على يديه عدد وماتوا على الإسلام وقبول الإسلام والاقتناع بالإسلام وهم على سرير المرض وهم على على سرير المرض فالإنسان يجتهد في هذا الباب دعوة إلى الخير ودعاء لمن يدعوه ومن يحرص على هدايته يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه ولا يقنط الإنسان ولا يقول هذا عمره كبير أو قد لا يستجيب أو نحو ذلك بل يؤدي الواجب ويجتهد ويترفق مع من يدعوه والهداية بيد الله تبارك وتعالى نعم من حقوق الوالدين, من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا